الشيب وانت في شبابك في <تصفيق> شبابك والفرح ما يعرف سبابك والشيب وانت في شبابك والفرح ما يعرف سبابك الشيب وانت في شبابك تشكي وتضل مجروح تشكي وتضل <تشفيق> العمر <تشفيق> <تشفيق> <تشفيق> <تصفيق> <تشفيق> يومين بيعد ده العمر يومين بيعد حتعيشهم لحدين <تلعلي> فرحنا اليوم عايش زي الناس افرح زي الناس خليك حلو ما الناس ما تفرح زي الناس لا تفرح زي الناس خليك حلو وحساس والفرير من وجود الحب ومليك الزعوة بحب ومليك الزعوة بحب يا حبيبك رحمة اليوم من جوا من جوا من جوا ذات جيتك من الصايع عجبوه يا حدين فرحنا فيه والصايع عجبوه العمر يومين يا حد العمر يومين يا حد هتعيشهم ليه محروم يا فرحنا فيه وزود السحر يبقى لي شرف غالي كان عبدي لسياد ومسر على الغالي كان عبدي لسياد ومسر على الغالي تاجر يذلكم ضدهم يشتري غالي تاجر لي ملتوب ضدهم يشتر الغالج لقى الجواهر رخيصة لكن الصدق لكن الصدق فالج حزن الجهر دي وقالت بهتال وذالي وعلي جيمة عصار ملكة نجل العصار وعلي جيمة عصار حاوزلوا يطيحوه ملكان الشحب ويالسحابة ظهرين أعيان يا مناس ولدناس مغلوبة من الأيان صلى من الايام اوصيك على اصحاب اليوم عشر ويوم يضرب عليك بفوض يا فتا امسك عفيتك في ايدك لدوجه من جزيرك في الغديل والضبط سغير ربنا يبلئ آدم ربنا يبلئ آدم لا ينفح حكيم لا ينفح حكيم ولا ضبط وش يعمل اختب في اللي بلوته wen fykak wa men fymakriya se وتنين في بردي انتا ودي جنهي وتنين في كرمي دي ودي بره وتنين في بردي شنسة ودي بره وتنين في حارة يا ودي حر والسين في قصري دا يناوي دا يستر في مصري دستور ماشي ورا حكر يا حلو يا لابت اللوم خد توبي وهت شوقك ويبهدلني ياللي قرامت يا معزتي ينطحن جسمي ويبهدلني كايف اقول قاهم ولو ابرشلال الصعيد افتكى بجلنى مين يا قابل غرام في مين يا قابل غرام يبقى حبيبي واهلو يمنعوه يمنعوه والنس بها جرح واحد ونبي arpa ليلي ياليك عملت تاجر وما فيش حاج يضاربني بقول انا عملت تاجر وما فيش حاج يضاربني اشي مع الناس اشي الناس اشي مع الناس علمني يوبر ماشي مع الناس علمني يوبر اللي صاحب. صاحب اللي عشان المال اللي صاحب اللي عشان المال تخف صبحي والعصر يخفني والعصر يصحني يصحني التاريخ طمع حشان المال التاريخ طمع حشان المال نصاحبني عرفت يا منين كل اللي صار وجرى من خل راجل بتحكم عليه السجيق يوم صاحب بكلمه صادق حبيب مش بنام مش بنام يا ليل وانا بتلفت في الغرام وكانت دلوقتي الليل في الهوى وغذيت وتعبت وشكيت من بعد الزلام وغذيت ضيحتي تلتى الشباب في الهوى وغذيت وتعبت وشكيت من بعد الزلام وغذيت وغيري كلب صمر وغيري كلب اللي ليه هنا اللي نذيك وهلفت الايام كانك يا ابو زيد انت بتحب الورد لكي الورد من السجرة واسأل على الخال اسأل على الخال يا فلن الخال تلاقي اساس اساس للسجرة الفرح لو ما ليبقى العيد الفرح لو ما ليبقى العيد من الشجرة يا صاحب العجل اسمع ظننك على جبه أنا بو اسمالي الصعيدي وبتكلم كلامه كلامي, كلامي جبت مسل سمعناه اللي جب لنا جايوه كان المسل دا جد هتبوره في اليد ولا مليون أمات صجرة معنى الكلام لو قلت بتك تعاشر يا قصير ما تلمش <تصفيق> معنى الكلام لو قلت بتك يا قصير تعاشر ما تلمش اكتماش الرذيلة تبع كرمسي تلمش نجي رجال تحت البلوى مسلومش اوعات يغرك المنظر وتقول حليه ده سليم اوعات يغرك المنظر وتقول حليه ده سليم ايش مهلبنيان من جوا طين ومن تراب لما كنت بفحتي وسلامتي كانت بيا كانوا يجوني وسلامهم هارا حدي لما كنت بفحتي وسلامتي كانت بيا كانوا يجوني وسلامهم هارا لما خلص المال محب السأل محب السأل في زي السنة والردية حلق الجمح مسلي fahl at Us u hadhh forring Tami us u hadhh Us u had 아침 Us u had وناس كتير طيبين وناس ما هم مش ناس ما تلسل احناه من اللي قبلنا قالوا اللي ما اهربنا بتحايد اي شيء من ناس يا من يضول الطمع زود بكاح او مال يا من يضول الطمع زود بكاح او مال من يقول القناع عن زيادة مال يا من يقول القمع زود في او ما يلوي يقول القناع عن زيادة مال يا من يقول القنى زود فقاه او مال يا من يقول الطمع زود فقاه او مال يا من يقول القنى يعني زيادة مال مين يقول كل دا يحدى الجبل مال رسلت معنا من اللي قبلنا قالوا الراجل الحر يتوى من خزايا جايد معاه العيش. اللي يخون الامانة خسارة في العيش والملح يحرم لو حسه جاي بالعيش يشبه لقيم على الشجر جاي يشبه لقيم على الشجر جاي مثل جيل وحش يا ما ناس ولاد ناس لما ناس ولاد الله